النوع الحادي عشر معرفة على كم لغة نزل على كم لغة نزل القرآن الكريم قال رحمه الله ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف. فراجعته ثم لم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف نعم نعم المكة المدني قبل ذلك يعني النوع الكام تاسع <تصفيق> طيب. نرجع فنقول النوع التاسع من أنواع علوم القرآن معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك قال ومن فوائده من فوائد هذا النوع من أنواع علوم القرآن أن تعرف ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة من فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ إزاي لأن مكة قبل الإيه؟ المدينة فلما تال من هذه مكية وهذه مدنية والايتان متعارضتان إذن المدنية نسخت الإيه؟ المكية من فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ قال والمكي أكثر من المدني يعني أكثر قرآن إيه؟ مكي قال اعلم أن للناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات يعني ما هو المكي وما هو المدني قال العلماء لهم في ذلك ثلاثة اصطلاحات أحدها أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. عندك في الحاشية قال السيوط في الإتقان ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بميناء وعرفات والخديبية. وكذلك يدخل في المدينة ضواحيها كالمنزل ببدر وأحد وغيرها إبا القول الأول في تعريف المكي والمدن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل, والمدني ما نزل بالمدينة والقول الثاني قال وهو المشهور أن المكية ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة والمدنية ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة ما نزل قبل الهجرة مكي وإن, وإن نزل خارجها وإن نزل خارج إيه خارج مكة لكن ما نأناق قبل الهجرة إبما إيه إبما مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في غير الإيه؟ في غير مدينة يعني مثلا إذا جاء نص الله والفتح نزل فين؟ في مينا في مكة في حجة الوداع هي, هي في مكة هي؟ ولكنها إيه؟ مدنية نزلت في بعد الهجرة والثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة وعليه يحمل قول ابن مسعود الآتي لأن الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا بيا أيها الناس وإن كان غيرهم داخلا فيهم وإن وكان الغالب على أهل مدينة الإيمان فخوطبوا بيا أيها الذين أمنوا وإن كان غيرهم إيه داخلا فيهم إذن قالوا إذا كان الخطاب لأهل مكة إبا مكي إذا كان لأهل المدينة إبا مدني كيف نعرف الخطاب هذا مكي وهذا خطاب مدني قال يا أيها الناس مكي ويا أيها الذين امنوا ايه مدني وذكر الماوردي أن البقرة مدنية في قول الجميع إلا آية وهي وتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداعي بمن هذا على قول هذا على ايه على قول ف... ونزولها هناك لا يخرجها عن المدني بالاصطلاح الثاني ان ما نزل بعد الهجره مدني سواء كان بالمدينة او بغيرها وقال الماوردي في صورة النساء هي مدنية الا ايه واحدة نزلت في مكة في عثمان بن طلحة إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأفذ منه مفاتيح الكعبة ويسلمها إلى العباس فنزل قوة تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقد سبق الكلام عليها في المناسبات بين الصور بعضها البعض قالوا من جملة علاماته أن كل صورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين امنوا فهي مكية وفي الحج اختلاف لأن الحج به يا ايها الناس فيها اختلافها ليه مكية أم مدنية إذا من علامات المكي كل صورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا وكل صورة فيها كلا فهي مكية لأن كلا زجر ووعيد وهذا يناسب إيه؟ أهل مكة الكفار وكل صورة فيها حروف المعجم فهي مكية إلا البقرة وآل عمران وفي الرعد خلاف وكل صورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة وكل صورة فيها ذكر المنافقين فمدنية سوى العنكبوت وقال هشام عن أبي كل صورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية ان هذا ما ان الاحكام الشرعية ما نزل الا إيه بعد الايه بعد الهجرة وكل ما كان فيه ذكر القرون الماضية يعني قصص الانبياء مع قوامهم فهي ايه فهي مكيه ايه الاول عرف اصطلاحات العلماء في المكي والايه والمدني ثم ذكر علامات تميز بها المكي من الايه من المدني ايه لازم تتعرف بقى الاصطلاحات والعلامات ايه شيء اخر فاذا سئلت ما المكي وما المدني تقول الايه الاقوال الثلاثه فقط ما تدخلش في العلامات واذا سئلت ما علامات المكي ما العلامات تميز بين المكي والمدني تقتصر على الايه على العلامات وذكر ابو عمرو عثمان بن سعيد الدارمي باسناده الى يحيى بن سلام قال ما نزل بمكه وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي يعني حتى أثناء الهجرة ما إذا ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم في الطريق من مكة إلى المدينة قبل وصوله هو طبعا هو طبعا مك وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو إيه هو من المدني ده التعريف الإيه؟ التعريف اللي هو المشروع الثاني أن المكي ما نزل قبل الهجرة وان كان بالمدينة والمدن ما نزل بعد الهجرة كان بمكة وما كان من القرآن يا أيها الذين امنوا فهو مدني وما كان يا أيها الناس فهو مكي وذكر أيضا باسناده إلى عروة بن الزبير قال ما كان من حد أو فريضة فإنه أنزل بالمدينة وما كان من ذكر الامم والعذاب فإنه أنزل بمكة وقال الجعبري لمعرفة المكي والمدني طريقان لمعرفة المكي والمدني طريقان سماعي وقياسي الطريق الأول السماع الطريق الثاني القياس فالسماعي ما وصل إلينا نزوله بأحدهما والقياسي قال علقمه عن عبد الله كل صورة فيها يا أيها الناس فقط أو كلا أو أولها حروف تهج سوى الزهروين البقرة والعمراد والرعد في وجه أو فيها قصة آدم وإبليس سوى الطولة فهي مكية وكل صورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي مكية وكل صورة فيها فريضة وحد فهي مدنية وذكر ابن بيشيب في مصنفه في كتاب فضاء القرآن قال حدث نواكي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فهو بمكة وكل شيء نزل فيه يا أيها الذين أمنوا فهو بالمدينة قال وهذا مرسل قد أسند عن عبد الله المسعود ورواه الخاكم في مستدركه في آخر كتاب الهجرة عن يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن ابيه عن الأعمش وعن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به قال وقد نص على هذا القول جماعة من الائمه منهم أحمد محمد وغيره وبه قال كثير من المفسرين ونقله عن ابن عباس قال وهذا القول ان أخذ على إطلاقه ان هو كل في صورة يا أيها الناس مكية يا أيها الناس مدنية إن أخذ على إطلاق ففي نضب فإن صورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس وفيها يا أيها الناس أكثر من مرة وفي صورة النساء أيضا مدنية وفيها برضو يا أيها الناس وصورة الحج مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا فإن أراد المفسر ان الغالب ذلك فهو صحيح. يبقى نقولش ايه ما فيه يا ايه الذين يمنوا مدني وما فيه يا الناس مكي طبعا نقول الغالب الغالب ان ما فيه يا ايه الناس مكي وهي ايه الناس مدني قال فإن أراد المفسرون ان الغالب ذلك فهو صحيح ولذا قال مكي هذا انما هو في الاكثر وليس بعام وفي كثير من الصور يا ايها الذين امنوا والاقربون تنزيل قول من قال مكي ومدني على نو خطاب الخطاب المقصود به أو جل المقصود به آل مكة يا أيها الذين عنوك ذلك بالنسمة إلى أهل المدينة وفي تفسير الرازي عن عالقمة والحسن أنما في القرآن يا أيها الناس مكي ويا أيها الذين عنوا مدني وأن القاضي قال إن كان الرجل في هذا إلى النقل فمسلم وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكفرة دون مكة فضعيف إذ يجوز خطاب المؤمنين صفتهم واسمهم وجنسهم ويؤمر غير المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها الله تعالى في صوت البقرة ذكر أصناف الناس المؤمنين والكافرين والمنافقين ثم خاطبهم جنب يا أيها الناس اعبدوا ربك فيأي الناس هذا أمر إيه بالاصناف الايه الثلاثة والله تعالى أما إذا غير المؤمنين أمروا بالايه بالعبادة والمؤمنون أمروا بها على وجه استباع عليها والزيادة ايه منها يا أيها الذين من آمن بالله ورسوله يا أيها الذين كع وسجدوا واعبدوا ربكم ويقع السؤال أنه هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان ذلك هل نص النبي عليه الصلاة والسلام على المكي والمدني قال هذا مكي وهذا مدني قال القاضي مبكر بكر في كتابه الانتصار إنما هذا يرجع لحفظ الصحابة وتابعيهم كما أنه لابد في العادة من معرفة معظم العالم والخطيب وقال الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه ومصنفاته من أن يعرف ما صنف اولا واخرا وحال القرآن في ذلك أمثل والحرص عليه أشد يعني يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بحاجة إلى أن يقول للصحابة ايه هذه الأية نزلة مكية وهذه أي مدنية لما أصدر بفطرتهم وطبيعتهم وحرصهم على ذلك كله حتى قال مسعود كما مر معنا في موضع انه لا يعلم احد اعلم بالايه بالقرآن بالليل بالنهار في الصفر في الحضر في الصف في الشدة كانوا يعلمون ذلك بالفطرة ضرب مثال غل الطلاب الملازمون لشيخهم يعرفون مصنفات شيخهم وبماذا بدأ وبماذا انتهى والكتاب دا قبل هذا الكتاب والكتاب دا بعد هذا الكتاب فإذا كان هذا يقع من الطلاب مع شيخهم فهو من وقوعه من الصحابه ايه او لا لأن الصحابة احرص على ما يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام اشد من غيرهم غير انه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول ولا ورد عنه انه قال ولا ورد عنه انه قال اعلموا ان قدر ما نزل بمكة كذا وبالمدينة كذا وفصله لهم ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابة في آخر حياته مثلا الآن القرآن قد تم إعرف القرآن 114 صورة 60 صورة نزلت في مكة والباقي نزل في المدينة لو كان ذلك لنقل وانتشر وإنما لم يفعله لأنه لم يؤمر به ولم يجعل لو علم ذلك من فرائض الأمة يعني معرفة المكي والمدني الله تعالى لم يفضه علينا وإن وجب في بعض, في بعض الأمة على أهل العلم معرفة تاريخ الناس التاريخ الناسي والمنسوخ ليعرف أو ليعرف الحق الذي تضمنهما فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه وقوله هذا هو الأول المكي وهذا هو الآخر المدني وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما لم يعتبروا ان من فرائض الدين تفصيل جميع المكي والمدني مما لا يسوق الجهل به لم تتوفر الدواعي على اخبارهم به ومواصلة ذكره على اسمعهم واخذهم بمعرفته واذا كان كذلك ساغ ان يختلف في بعض القرآن هل هو مكي او مدني ابدا السؤال لماذا اختلف العلماء في صورة واحدة فقال بعضهم انها مكيه وبعضهم قال انها مدنيه لماذا اختلفوا دائما نقول ايه ان كثرة الاختلاف تدل على عدم الايه الدليل كثرة الاختلاف تدل على عدم الإيه؟ الدليل لو كان في دليل كان حسب الامر وانتهت القضية لكن ما فيش دليل فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يقل للصحابه السوره فلانيه مكيه والصورة فلانية مدنية وعشان كده صاغ الاختلاف في بعض القرآن هو المكي أو مدني وأن يعملوا في القول بذلك ضربا من الرأي والاجتهاد وحينئذ فلم يزل النقل عنهم ذكر المكي والمدني ولم يجب على من دخل في الإسلام بعد الهجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه مكية أو مدنية فيجوز أن يقف في ذلك أو يغلب على ظن أحد الأمري وإذا كان كذلك بطل ما توهموه من وجوب نقل هذا أو شهرتي في الناس ولزوم العلم به لهم ووجوب ارتفاع الخلاف فيه قال أبو القاسم أن يسابوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن وقد قرأنا في مقدمة الإمام الحضر عليه كلاما يعني كالدولر في فضل علوم القرآن قال النيسابوري من أشرف علوم القرآن <تصفيق> علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء يعني ما نزل في مكة في أول البعث وفي وسط البعث وفي آخرها يعني في 13 سنة وما ترتيب ما نزل بالمدينة كذلك ثم ما نزل بمكة وحكم, وحكم مدني وما نزل بالمدينة حكم مكي وما نزل مكة في اهل المدينة وما نزل بالمدينة في اهل مكة ثم ما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي ثم ما نزل بالجحفة وما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف وما نزل بالخديبية ثم ما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل مشيعة يعني تشيعه الملائكة وما نزل مفردا ثم الايات المدنيات في الصور المكية والآيات المكية في الصور المدنية ثم ما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة وما حمل من المدينة إلى عبد الحبشة ثم ما نزل مجملا وما نزل مفصلا وما نزل مرموزا ثم ما اختلفوا فيه فقال بعض المدني هذه خمسة وعشرون وجها من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعال علم ذلك مش واجب على الأمة لكن واجب على من يتصدق إيه؟ لعلوم القرآن نعم ما شكرا يكون ثم قال رحمة الله عليه ذكر ما نزل من القرآن بمكة ثم ترتيبه وطبعا يعني ليس فيه شيء غامض فتقرؤونه ان شاء الله ذكر ما نزل بمكة ثم ترتيبه وذكر ترتيب ما نزل بالمدينة هو 29 سورة خلي بالك القرآن كم سورة 114 ما نزل بالمدينة 29 إيه؟ سورة وقد سبقت الإشارة إلى أن أكثر القرآن إيه؟ مكي أكثر القرآن مكي ذكر ما نزل بمكة وحكمه مدني قال منها قولو تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية في سنة الحجرات قال ولها قصة يطول بذكرها الكتاب المحقق قال انظر تفصيلها في سنة ابن هشام سنة ابن هشام الجزء الأول صف الآية راجعوا لك القصة الواردة في, ايه؟ في نزول هذه الآية ونزلها بمكة يوم فتحها وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة ومنها قول الله تعالى في المائدة اليوم أكملت لكم دينك خلي بالك الآية الأولى نزلت بمكة لكنها إيه؟ مدنية لأننا نقول المدن ما نزل بعد الإيه؟ بعد الهجرة ومنها اليوم أكملت لكم دينك الآية نزلت يوم الجمعة والناس وقفوا بعرفات فبركت ناقه النبي صلى الله عليه وسلم من هيبه القران قران ثقيل هكذا قال تعالى في اول ما انزله انا سنلقي عليك قولا ثقيلا حتى انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وفخذ على وفخذوا على فخذه ان كانت لا تردها او كمعنى ايه ما قال فالقران ثقيل فلما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة بعرفات بركة الناقة من ثقل الوح وهي مدنية لنزلاء بعد الهجرة وهكذا دم ايه حكم ايه وحكم مدني ذكر ما نزل بالمدينة وحكم مكي منها سورة الممتحنه بالكسر الحاء اسم فاعل والممتحنه بفتحها ايه اسم ايه اسم فعود ويقصة حاتب حاطب ابن ابي بلتعه والكتاب الذي دفعه الى المرأة يخبر اهل مكة بايه بما عزم عليه النبي صلى الله وسلم من قصدهم ومنها قوله تعالى في صوت النحل والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا الى اخر الصورة ايات مدنيات يخاطب بها اهل مكة ومنه صورة الرعد يخاطب آل مكة وهي مدنية ومن أول براء إلى قوله إنما المشركون نزل خطاب لمشتكي مكة وهي مدنية فهذا من جملة ما نزل مكة في أهل المدينة وحكم مدني وما أنزل في آل مكة وحكمه مكي أو في آل مكة وحكم مكي. مع العكس معا ما نزل بمكة في المدينة حكم مدني وما أنزل في المدينة وحكمه مكي ما يشبه تنزيل المدينة في الصور المكية بخلي بالك بجل. ذكر الصور المدنية والصور المكية وما نزل في مكة حكم مدني والعكس وما ما يشبه تنزيل المدينة في الصور يعني آيات في ايات مكية تشبه الايه المدنية تشبه المدنية من ذلك قال تعالى في صوت النجم الذين يجتنبون كبائر الاثم يعني كل ذنب عاقبته النار والفواحش يعني كل ذنب فيه حد لا عرفنا الكبير بانها ايه ما ترتب حد في الدنيا او عقوبه في الايه في الاخره يبقى هنا بيفرق بين الايه بين الاثنين بين الاثنين بيقول كبائر الاثم كل ذنب عاقبة الايه النار يبقى ترتب عليها عقوبه في الايه الاخره الفواحش ما ترتب عليه حد في الايه في الدنيا الا لمن قال وهو بين الحدين من الذنوب يعني لا هو من كبار الإث ولا هو من الإث من الفواحش إلا اللمم قال هو بين الحدين من الذنوب نزلت في نبهان والمرأة التي راودها عن نفسها فأبت والقصة مشهورة يبقى يعني إيه عايز يقول يعني أنما كان من الرجل مع المرأة في الحرام دون الزنا يبقى إيه هذا من الإث من اللمن قال والدليل على أنه يشبه المكي ما يشبه تنزيل مدينة ومكي أنه لم يكن بمكة حد ولا غزوة. فالآية في صورة الآية، الآية في صورة النجم، قال وهي تشبه المدينة في عقوبات. ونحن عارفين أن الحدود والعقوبات لم تشر إلا بالمدينة. فالصورة مكية لكن الآية تشبه المدينة. ما يشبه تنزيل مكة في الصور المدنية كقوله تعالى في صوت الأنبياء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا قال نزل في نصار نجران ومنهم السيد والعاقب الذين جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليباهلاه كما أمر عليه الصلاة كما أمر ربه وبعدين إيه قال أحدهم للآخر تعلم أننا لولا عناه أو باهلناه وكان صادقا إيه نزلت من العقوبة فالأولن نصالحه بلاش الإيه المباهلة ومنها قوله تعالى والعاديات ضبحا وقوله تعالى في الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك اللهم أهل مكة الصورة إيه الأنفال مدني وإذ قالوا من اللي قالوا كده كفار قريش قبل الهجرة واذ قالوا اللهم ان كان هذا والحق من عندك فانزل على عن حيضه من السماء او يئتي بها عدما قال على وما كان الله ليعذبهم انت ايه وانت فيهم وذلك قبل الايه قبل الهجره فالسوره مدنيه والآية, والايه تشبه الايه المكيه ثم ذكر امثله بقى لما نزل بالايه بالبلاد بالجحفه وبيت المقدس والطائف والخديبيه وما نزل ليلا انا شوف الدقة الدقة من الصحابة عرضوا ما نزل في المدينة وخارج المدينة وضواحيه في مكة وضواحيه ما نزل ليلا وما نزل نهارا قال قولو تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم نزلت ليلا في غزوة بني المصطلق وقولو تعالى في المائدة للنبي عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس نزل في بعض غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام أول ما دخل مدينة يحرص بالليل ليه؟ لأن قريشا بعد الهجرة لم يسكتوا وإنما بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابات انذار وتهديد لا يغرن لكم أنكم أفلتمون إلى يفرب لنأتينكم في عقر داركم فنستأصل شافتكم ونستبيح بيضاتكم وعلم صلى الله عليه وسلم ان هذا التهديد مش مجرد كلام لدى يمكن ان يكون ايه حقيقه وفيهم يمكن يهاجموا المدينه في اي وقت فقال من يحرسن الليله يرحمه الله ويحفظه الله كما قال فدا سعد ابو وقاص فقام عليه حرسه فظل يحرس حتى نزلت هذه الايه والله يعصمك من الناس فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم راسا من الخيمه قال يا ايها الناس انصرفوا فقد عصمن الله والعصو هنا المراد بها من القتل وليست من مطلق الاذى وإلا فان النبي عليه الصلاه والسلام قد ايه قد أوذي كثيرا ولقي من قومه كثيرا ومما نزل ليلا قالوا تعالى إنك لا تهدي من أحببت قالت عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في اللحاف ونزل عليه أكثر القرآن نهارا في الحاشية قال المحقق ترك المؤلف ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء وقد ذكر العلماء أن آية الكلالة التي في أول سورة النساء نزلت في الشتاء والأية الآية التي في آخرها نزلت في الايه في الصيف في أول الصورة وإن كان رجل راته كلالة وفي آخرها قول اللّ في الايه في الكلالة شوف الدقة الأولى نزلت في الشتاء والثاني نزلت في الايه في الصيف ولذلك آخر آية في النساء تعرف بإعجاب الeted اية الصيف ما نزل مشيعا كما قلت يعني ايه نزلت معه الملائكة مع جبريل ما نزل مشيعا قال صورة الانعام نزلت مرة واحدة شيعها سبعول الف ملك فاضقوا ما بين السماوات والارض لهم زجل بالتسبيح فقال رسول الله صلى الله وسلم سبحان الله وخلص جدا لكن الحديث لا يصح حديث لا يصح ولذلك قال هو قلت ذكر ابو عمرو بن الصلاح في فتاويه أن الخبر المذكور جاء من حديث ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناده ضعف ولم نرى له اسنادا صحيحا وقد روي ما يخالفه فروي انها لم ينزل جملة واحدة بل نزل منها ايات بالمدينه واختلفوا في عددها فقيل ثلاث ويقول تعالى قل تعالى وأتلم وحرم ربكم وقيل ست وقيل غير ذلك وسائل الصورة نزل بمكة وفاتحة الكتاب نزلت ومنها ثم ومعها ثمانون ألف ملك وآية الكرسي نزلت مع ثلاثون الف ملك وطمعا كما قال في الحديث الأول لم يصح كذلك هذه الروايات بحاجة إلى, ايه الى صحة الأخاديث المروية فإن صح الحديث فعلى العين والرأس وإلا فلا الآيات المدنيات في الصور المكية أما تمسك المصحف كده الطبعات القديمة هي زي طبعة الحرامين القديمة مش للحرامين بتاع الملك فهد يعني لا طبعة الحرامين القديمة يقولك إيه؟ صورة كذا وهي كذا وكذا آية وكلها مدني إلا ثلاث آيات وهي كذا وكذا وهي كلها مكية إلا آية كذا وكذا وكذا يبقى الآيات المدنيات في الصور المكية منها صورة الانعام وهي كلها مكية خلا ست آيات كما سبق وما قدر الله حق قدره نزلت هذه في مالك بن الصيف إلى اخر الآية والثانية والثالثة ومن أضل ممن افترى الله كذبا نزل في عبد الله بن ابي صرح أخي عثمان من الرضاعة حين قال سانزل مثل ما أنزل الله وذلك أنه كان يكتب لرسول الله صلى الله وسلم فأنزل جل ذكره ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين فأملاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ قوله ثم أنشانه خلقا آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب فتبارك الله أحسن الخالقين فقال إن كنت نبيا فأنا نبي لا نو خطر بمال ما أمليت عليه فلحق كافرا والعياذ بالله وأما قوله أو قال أوحية إلي ولم يوح إلي شيء فإنه نذر في مسيلمة الكذاب حين زعم أن الله سبحانه أو خيلين وثلاث آيات من آخرها قلت عالوا الآيات وسورة الأعراف مكية إلا ثلاث آيات وأسألهم عن القرية إلى قولي وإذ نتقن الجبل وسورة إبراهيم مكية غير آياتي نزلت في قتل بدر ألم ترى إلى الذين بدلوا للم تضي كفرة وسورة النحر مكية إلى قوله والذين هاجروا في اللهم عن ما ظلموا والباقي مدني إلى آخر ما ذكر الآيات المكية عليكم السعادة الله الآيات المكية في الصور المدنية منها قوله تعالى في الأنفال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم يعني أهل مكة حتى يخرجك من بين أظهرهم يعني سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم التي تكذب رسولها أنهم إذا حقت عليهم كلمة العذاب أخرج إيه؟ أخرج الرسول كما فعل بلوط عليه السلام وكما فعل يونس لولا أن الله قبل إيه؟ توبة قومه وكذلك لما قال كفار قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعد استعجلوا وعذب الله فبين الله أن المانع من إجابة لما سال هو وبوجود الرسول ولد رسول فقال وما كان الله يعذره وانتبعه ما كان الله معذبهم يستغفرون وسورة التوبة بدنية غير آخر آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم وسوره الرعد مدنية غير قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت بالجبال إلى قوله جميعا وسورة الحج مدنية وفيها اربع آيات مكية إلى آخر ما حمل من مكة إلى المدينة ما حمل من مكة إلى المدينة قال أول سورة حملت من مكة إلى المدينة سورة يوسف عليه السلام انطلق بها عوف ابن عفراء في الثمانية الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وهم أول من أسلم من الأنصار قرأها على أهل المدينة في بني زريق فأسلم يومئذ بيوت من الأنصار لبصرة يوسف مكي ولما جاء ثمانية من أهل المدينة إلى الرسول في مكة واسلموا سمعوا الصورة وخادوها ورحوا إيه؟ بها المدينة حملوها إلى إيه؟ المدينة وقرؤوها على أهلها وروى ذلك يزيد بن رومان عن عطاء عن ابن يسار ابن عباس ثم حمل بعدها قل هو الله أحد ثم حمل بعدها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فاسلم عليها طوائف من أهل المدينة العكس بقى حمل من المدينة إلى مكة نزل في المدينة وحملوا الناس إلى أهل مكة من ذلك الأنفال التي في البقرة أي الأنفال التي في البقرة يسألونك عن الشهر الحرام بقتال فيه الآية وذلك حين أورد عبد الله بن جحش كتاب مسلمي مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المشركين عيرونا قتل ابن الحضرمي وأخذ الأموال والاساره في الشهر الحرام فكتب بذلك عبد الله بن جحش الى مسلم مكه اما عيروكم فعيروهم بما صنعوا بكم وقد كانت غزوه خرج فيها بعض المسلمين في اخر شهر جمادى واول رجب فيعني وجد المسلمون اذ الفرصه متاحه للهجوم في ايه في اخر الشهر ويترى ثبتت الرؤية ولما ثبتتش الرؤية ها؟ فحصل هجوم من المسلمين على مشركين واصلوا منهم وسلبوا اموالهم فعاب المسلمون عليهم ذلك انتم تقولوا الشاحران لا تقاتل فيه وقد قاتلتم في الشاحران يسألونك عن الشاحران قتال فيه وفيه قتال في الشاحران فقالت على قل قتال فيك بي. احنا معاكم وفنكم على ما تقولون ان القتال في شحرام ايه كبيرا ولكن انتو نسيتم يعني كما قيل لأهل العراق تسألون عن ده المرغوط وقد قتلتم الايه الحسن بن علي إيه؟ او الحسين بن علي يعني فانت يا مشركين ايه فتنتم المسلمين واخرجتموهم من ديارهم وصددتم عن سبيل العلمز الحرام نسيتوا ده كله ولم تعظوا المسلمين ان وقعوا الخطا الخطأ قاتلوا في الايه في شهر حرام كانوا يشكون هل ثبثت الرؤية أم لا ثم حملت آية الربا من المدينة إلى مكة في حضور ثقيف ومن المغيرة إلى عتاب ابن أسيد عاني لرسول الله صلى الله سلم على مكة فقرى عتاب عليهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وظروا ما بقي من الربا فأقروا بتحريمه وتابوا وأقضوا روس الأموال ثم حملت مع الايات من اول سوره براءه من المدينه الى مكه قراهن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوم النحر على الناس وفيه ترتيبها قصه لما نزلت سوره براءه بالمدينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سنه تسعه من الهجره علي بن ابي طالب وامر أن يقرا على الناس ايه سوره براءه وان ينادي في الموسم لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب البيت ايه ثم حملت من المدينة إلى مكة الآية التي في النساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلا إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما أواهم جهنم واسعة مصيره ثم استثنى الله تبارك وتعالى من هذا الوعيد فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا فلا تعاقبهم على تخلفهم عن الهجرة لأنهم مستضعفين فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إلى مسلم مكة قال جندع ابن ضمر الليثي ثم الجندعي لبنيه وكان شيخا كبيرا ألست من المستضعفين؟ وأني لا أهتد إلى الطريق فحمله بنوه على سريره متوجها إلى المدينة فمات بالتنعيم فبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موته فقالوا لو لحق بنا لكان أكمل لأجره فانزل الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور رحيما وأخيرا في هذا النوع ما حمل من المدينة إلى الحبشة ما نزل بالمدينة وحمل إيه إلى الحبشة وهي ست آيات بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جعفر ابن أبي طالب في خصومة الرهبان والقسيسين يا أهل كتب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية فقرع جعفر ابن أبي طالب عليه عند النجاشي فلما بلغ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا قال النجاشي صدقوا ما كانت اليهودية والنصرانية إلا من بعده ثم قال جعفر إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا قال النجاشي اللهم إني ولي لأولياء إبراهيم وقال صدقوا والمسيح ثم أسلم النجاشي وأسلموا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستأذنكم لحظات في ضيوف أشوفهم كده ونرجع للدرس الثاني ان شاء الله